يا الناس وشغل الفل على عيونك صباح الفل جمالك بدر ومنور بتحلك الدنيا لما ينير بتمشي برقه على مهلك نجوم الليل بتنتالك ملك وبتمشي وسط الناس ما شفتش يا سحر الناس وشغل الفل على عيونك صباح الفل بس يا سحر الناس وشغل الكل على عيونك صباح الفل قعدت وشفت ناس قبليه قعدت نسيت حد بنظره عين خطفتيني يا اجمل شيء وصباين يا فرحه عمري وزماني ما تنسيني ولا تنسيني دول جناين ورد مفيش منك مثل على الارض قعدت ناس قبليه حد جمالك إسا وحكا يا أحلى الناس يا أجملهم عيونك دول مفيش ملهم هدية من السماء وقال ووصفك شعر تتكلم أملت الجد ومسلم جمالك إسا وحكا يا سحر الناس وشغل الفلق على عيونك صباح الفل يا مالك بدر و منور الدنيا لما يهل بتمشي برق على مهلك نجوم الليل بتندهلك ملك و وسط